إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يقر بايات الله فان الله سريع الحساب ومن يقر بايات الله فان الله سريع الحساب